طبعا من باب أولى أنه تنتهي به العدة ويحكم به بالنفاس يحكم به يعني من باب أولى نعم وأنه, وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال إذا بلغ اربعه اشهر اذا بلغ اربعه اشهر و10 ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه وقال في روايه ابي الحارث عن تكون النسمه نطفة 40 ليله وعلقه 40 ليله ومضغة 40 ليله ثم تكون ثم تكون عظما ولحما فإذا تم اربعه اشهر فاذا تم اربعه اشهر و10 نفخ فيه الروح فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشر كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد انما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة أيه. كلام في مدة العشر هذا الحقيقة كلام دقيق يعني في أثناء العشر قد يكون مئة وعشرين وواحد عشرين حسب يعني أحوال كل جنين لتقدير الله عز وجل خلال هالعشرة في يوم من أيامها تنفخ الروح لكل إنسان بحسب حاله وهذا يعني احسن تفسير أو تقدير لألا يظن أن الناس ستعارض لأن بعض الناس قد يقول كيف نكون 120 أو 130 أي نص نقول كله صحيح خلال هالعشرة تنفخ الروح كيف الله أعلم نعم وهذا هو المعروف عنه وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أربعة ما بال العشر قال ينفخ فيها الروح وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين ان تصور في خمسة وثلاثين يوما تحرك في سبعين يوما وولد في مئتين وعشرة أيام وذلك سبعة أشهر وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة وإذا كان التصوير في خمسة, في خمسة وأربعين يوما تحرك في تسعين يوما وولد في مئتين وسبعين يوما وذلك تسعة أشهر والله أعلم وعلى هذا فعلا يعني يدولي أنه حتى الطب الحديث الآن يقرر ما يوافق الحديث ويدل على أن الحديث الاختلاف فيها ليس اضطراب الأحاديث إنما اختلاف في أحوال وأطوار كل جنين بحسب حالي ولذلك الأطباء الآن يقدرون أطوار الجنين بالأسابيع دائماً في السبوع الخامس السادس السابع الثامن حتى النساء الآن تعود كثير منهم أولئك أو تلك النساء لا يراجعون من الاستشفيات بكثرة أصبحنا يعني العرف عندهن الأسابيع وهذا لا يتعارض مع تقديرات الأربعين والثمانين بالعجز يؤكدها لأنه الأجنة يختلفون حتى في تقدير الطباء في العلم الحديث تكوناتهم تختلف وهذا أكد أن الفترة ما بين الأربعين والأربعين الأخرى هي فترة تحولات في الأجنة تختلف ما بين جنين إلى آخر بعضهم تتمن عنده أطوار الخلق خلال الأربعين في أولها بعضهم في وسطها بعضهم في آخرها وهكذا الأربعين الأخرى ولذلك تفاوت الأطفال عند الولادة حتى عند الولادة يتفاوتون في يعني تصنيفهم عند الاطباء ندى الكمال والنقص ومدى النقص الشديد متوسط إلى آخره لأن هذا راجع إلى الأطوار الأولى حسب تقدير الله عز وجل إذن بهذا نفسر اختلاف الروايات وأنها كلها تقع على أطوار ما بين جنين وآخر والحقيقة أنا طلبت من بعض الشباب أن يزودون ببعض البحوث العلمية مختصرة في هذه الأمور وإن شاء الله لعلها إذا وردت نثل عليكم ملخصها مما يوافق هذه الأحاديث ولا شك لنا العلم لابد أن يوافق الشرع هذا أمر حتمي لكن ومع ذلك من باب أن نزداد يقين ونعرف مدى يعني صحة هذه الحديث التي ظن بعض العلماء في القديم أن فيها تضارب وهي ليست فيها تضارب هي تتوافق مع الأطوار الخلق وأطوار الأجنة حسب تقدير العلم الحديث نعم وأما كتابة الملك فحديث ابن م... مسعود يدل على أنها تكون بعد الأربعة أشهر أيضا على ما سبق وفي الصحيحين عن أنف لا لحظة يبو عمر لأن بدأنا الآن بموضوع الكتابة موضوع الكتابة غير موضوع نفخ الروح ويحتاج إلى حديث مستقل فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله يقول ألا يقال المبتداء خلق جنس الإنسان من تراب هو أبونا آدم عليه السلام أما ذريته بالري... فيكون بداية خلقهم النطفة وليس التراب ليس بين هذا وذلك تعارو فإذا نظرنا إلى جنس من آدم وهو كونهم من آدم فآدم خلق من تراب ولا يزال التراب هو أصل هذه النطفة وإذا نظرنا إلى أصل كل إنسان بعد آدم فكذلك قد يكون فيما يتعلق بمظاهر خلقه البينة لنا تبدأ من النطفة وقبل ذلك أيضا أشياء هي في أصلاب الرجال وفي ترائب النساء فالمرجع إذن هو أن يكون أصل الإنسان من ثراب طيب الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي أين عسقاط الطفل قبل نفخه؟ هو مسألة يعني راجع إلى السبب في إسقاطه الجنين والراجح من منذ أن ينشأ جنين ولو نطفه في رحم المرأة فإن استهداف سقاطه لا يجوز لكن يبقى الكراهة أم التحريم في المراحل الأولى الكراهة إذا وصل إلى مراحل معينة مراحل التخلق بعد الأرى الثمانين واحد ثمانين يعني أحوط أنه يقال حرام سقاطه أما إذا نفقد في الروح فهذا قطعا مما لا يختلف عليه إذا بلغ 120 يوم لا يجوز اسقاط إلا بعذر شرعي قاطع بأمور يقدرها الفقهاء يقدرها أيضا الاختصاص أطلنا عليكم الحالة بقية الأسئلة نستكملها إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله الجميع أن تفقوا صلى الله عليه وسلم وآله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ذكر في درس جميع العلوم أن الإنسان يكتب عمره ورزقه قبل مولده السؤال ماذا يعني؟ بقول الصلاة تطول بالعمر طبعا اللي ورد أن صلة الرحمة تطول بالعمر ورد في الصلاة في معالم حديثه حديث ضعيفة في هذا الموضوع وساعة الرزق ونور الوجه إلى آخره نعم هذا كنت تكلم فيها العلماء يعني وردها حديث صحيحة أن من أراد أن ينسى له في أجل المبارك له في عمره ان فليصل رحمه ونحو هذا اللفظ عن نبي صلى الله عليه وسلم ونحوها الفاظ متقاربة وكلها تعني أنه أي بعض الأعمال مثل صلة الرحم سبب في تأجيل العمر هذا كله راجعا إلى تقدير الله في السابق الله عز وجل علم أن هذا الإنسان سيصل رحمه فقدر له عمرا يجازيه بلي على صلة الرحم ما في تنافي بين التقدير السابق وبين ما وعد الله به لأن الله عالم ماذا سيفعل هذا الإنسان الإنسان الذي وصل رحمه وصل رحمه بتوفيق الله وبتقدير الله والله كتب ذلك في اللوح المحبوب والسنسق في في الاستنساخ الأول والثاني وفي عمر الإنسان وفي الاستنساخ العمري عند نفض الرؤية فلا تنافع تعارض بين الأمرين هذا إذا في الأسبوع الماضي لكن على وجه ربما ما كان واضح هذا السؤال اللي أمامي يقول الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي ما مثال ذلك وكذلك ما بعد النفخ لا يجوز إلا بسبب كان الأخ يريد الأمثلة هو القصد أنه الله عز وجل إذا قدر النطفة فقد قدر نسمة فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لإتلاف هذه النسمة لكن يتفاوت الإثم في درجة مراحل هذه النسمة إذا قدر الله عز وجل حمل في بدايته بل أولا حتى قبل الحمل الكلام في العزل العزل العزل يعني بمعنى منع المرأة من أن تحمل بأي شبك بالموانع الحديثة في عزل عزل عزل بالعزل المعروف عند الرجال بمعنى أنه لا تكون النطفة في رحم المرأة إلى آخره هذا مكره أو ربما يعني على قوائد الشرع يكون محرم إذا كان بغير مبرر فالإنسان إذا تسبب في منع الحمل قبل وقوعه فلا يجوز له ذلك وقد يصل الأمر إلى التحريم خاصة إذا بني على أمور تتعلق بما ينافي الشرع مثل أن يقول والله أنا ما أبغى العيال يكثرون يعني أنشغل في رزقهم أو لا أوفر لهم الرزق رزقهم على الله أو لا أريد أن أولادي يكثرون ما أستطيع ربيهم سبحان الله أو غير ذلك أنا ما أتحمل لعباء أو من باب الترف ونعرف ممن ينتسبون للإسلام ممن قرر أن يتقبل إلا ولدا ولدي وقدر الله أنهم ماتوا بعدما عجز فجل سباق عمره حسير فهذه أمور يعني عقوبة عاجلة وإلا فلا يجوز المسلم أن يمنع التوالد والتناسل إلا بمبرزها إذن فكيف إذا وجد نطفه الحق أنه يحرم أن يتسبب المسلم في إسقاط النطفة بالإجهاض وبغيره لأنه كأنه مانع حالة بين هذه النطفة وبين أن تكون مسلم يكون من عباد الله وممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وفاخر بكثرتكم فكيف تتناقصوا ثم بعد ذلك أيضا مراحل إذا كان النطفة دي أو, أو الولد الناشئ إذا, إذا أسقط بعد الأربعين أشد إثم بعد الثمانين أشد إثم بعد أن تنفخ الروح بعد مية يوم أشد إثم أما الأسباب فهي راجعة الأسباب المشروعة في الحمل فهي راجعة إلى تقدير لطباء المختصين وظروف الشخص ظروف المرأة أو الجنين الرجل ما لدعوة كما يقال من فروض أنه ما يعترض دون النشئ إطلاقا المرأة هي إذا كنت تضرر أثناء الحمل وبعده مباشرة ونحو ذلك فإذا قرر طباء يعني بقرار يعني مأمون بأنه من الضرورة من الضروري انزال هذا الحمل لأسباب المشروعة وعرضوا ذلك على أهل الفقه وأقررهم فهنا يمكن يشرع أما مع ذلك فلا يشرع يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ما معنى هذا الحديث نعم ورد هذا الحديث وصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وورد مثله أيضا فيه صحيح أيضا أنه أن الدعاء والقضاء لا يعتلجان لا يلثقيان بين السماء والأرض أو نحو هذا الأفض فيعتلجان يصطرعان فيغلب الدعاء والقضاء ويفسر لا يرد القدر للدعاء معنى الحديث أن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن الدعاء سبب لرد القضاء فقدر فيما كتبه على العباد أن فلان سيدعو ويستجاب دعاره فيرد الله عنه القضاء أو يرد عنه القدر كل ذلك بتقدير الله ولا يظن ظن أن الله عز وجل بداله شيء أو أنه استأنف لا أبدا هذا كله في سابق علم الله فالله عز وجل قدر قدرا ثم وفق العبد في أن يدعو الله في رد هذا القدر فرده الله بالدعاء وكل ذلك مكتوب لكن من حكمة ذلك أن نرى ذلك من لطف الله بعباده فالمسلم إذا دعى ربه ثم رأى أثر دعائه في رب القواء زاد يقينه وزاد إيمانه وزاد شكره وعلم فضل الله ونعمتها عليه واستفاد من هذا من نعيم من فضل الدنيا والآخرة فإذا هذا لك عرض فيه وهو ثوافرت فيه النصوص الصحيح ثم قول ما موقف الإنسان إذا تحير بين قولين في مسألة قال بها عالم جليل والمسألة الأخرى قال بها مجموعة علماء ومشايخ على أي حال كان الطالب علم يميز بين وجوه الاستدلال والترجيح فليأخذ بما يدل عليه الدليل ولو قال به قليل من العلماء وإن كان مما لا يميز فليأخذ بقول من يستأنس علمه ويرى أنه أقرب إلى الورع والصلاح والاستقامة إذا ما ترجح عنده شيء من ذلك فالأكثر يعني يأخذ برأيه أكثر مدى مقلق أو تابع يقول هل هناك تعارض بين حديث المطر أنه حديث عاتب بربه وبين كتاب العلم الحديث أو ما يذكر العلم الحديث أن المطر ينزل من, من السحاب القريب من الأرض في السماء الدنيا لا ليس هناك تعارض فقام حديث عهد بربه يعني وجه لابد أن يفسر على مقتضى النصوص العام نعلم أن الله عز وجل فوق السماوات فكون حديث عهد من ربه يعني بتقدير الله له حديث عهد بالعلو لأنه أعلى والله عز وجل أقرب إلى العلو إلى آخره فلا يعني حديث عهد من ربه بمعنى أنه, أنه مرتبط بذات الله لكن مترد مرتبط بعلم الله مترد بالقرب مترد بالمع مرتبط بالمعية العامة مرتبط هذه كلها تتعلق بكون الله عز وجل هو الذي أنزل المطر يقول السائل ما الحكمة من كون عدة النفاس أربعين يوما بعد الولادة وما الحكمة من كون عدة المرأة بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة وأما بالنسبة لعدة النفاس فهي حدثت لحد أقصى أربعين يوما وإلا فهي مبنية على دم النفاس عند المرأة نذام موجد دم النفاس كما هو في دم الحير تلتزم النفاس يعني بمعنى تنقطع عن الصلاة وعنه ولا تصوم لكن لو طهرت قبل الأربعين جاز لها أن ما يجوز للطاهرات إنما هذا هو الحد الأعلى وردت في بعض الأحاديث والآثار هي أربعين يوماً كذلك بالنسبة لعدة الوفاة لأنه هذه هي المدة التي يعني يجزم ببراعة الرحم في, في, في وقتها من احتمال الولد قبل موت الميت كما قرأنا في الأحاديث أنها هي المدة التي يكون فيها ظهور النشأ والله أعلم ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر الحكمة على سبيل الحصر فإنها فإن من الحكم والعلل للأحكام ما لا نحيط به لكن يظهر لنا بعض الأمور وتخفى علينا أمور كثيرة في حكم الأحكام الشرائية نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلخ رحمه الله تعالى وأما كتابة الملك حديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد الأربعة أشفر أيضا على ما سبق وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفه أي رب علقه أي رب مضغه فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن... فيكتب كذلك في بطن أمة وظاهر هذا يوافق حديث بن مسعود لكن, لي... لكن ليس فيه تقدير مدة وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وفي رواية أخرى لمسلم أيضا إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول يا ربي أذكر أم أنفع وذكر الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أيضا لبضع وأربعين ليلة وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعت إليها ملك فيقول يا رب شقي أو سعيد فيعلم وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال إن الله عز وجل تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم فينظر فيها ثلاث ساعات ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات وهو قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقوله يهب لمن يشاء إناثا الآية ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات قال قال فهذا من شأنكم وشأن ربكم ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية فخرج الله لك أي عبد الله بن عمر بن العاص قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول أخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول يا ربي أسقط أم تام فيبين له ثم يقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أم توأم فيبين له فيقول يا ربي أذكر أم منثى فيبين له ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع, اقطع له رزقه فيقطع له رزقه, مع... فيقطع له رزقه مع أجله فيهبط بهما جميعا هو الذي نفسه بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر قال إن المن ينكث في الرحم أربعين ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل ما هو أقاض ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لق بين يديه ثم تلاء أبو ذر من فاتحة سورة التغاب إلى قوله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد وقد تقدم عن ابن عباس أن كتابة الملك تكون بعد نقف الروح بأربعين ليلة وأن نسناده فيه نظر وقد جمع أغلب أغلبها الحديث التي مرت والآثار ضعيفة ولكن قد يرد في بعض الصحيح ما نوافق بعض هذه الأثار ونؤجل هذا إلى آخر الحديث عشان نجمع الكلام فيه مرة واحدة بعد الطلب نعم وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعوذ فأثبت الكتابة مرتين وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة هذا من وجوه الجمع من وجوه الجمع نخليه كمل ثم نعوه نعم وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار لا ترتيب, لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد وقال إنما أخر ذكرها في حديث بن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ ثم لألا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه نطفة وعلقه مضغة فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب واحسن فلذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب واستشهد لذلك بقوله تعالى وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعله ثم جعل نسله من سلاله مما امهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه والمراد بالإنسان آدم عليه السلام معلوما أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل كان قبل جعل نسله من سلاله مما امهين لكن لما كان المقصود ذكر ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطف ذكر أحدهم على, على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم نعم على أي حال أنا قرأت بعض البحوث حول مسرة الروح والنفخ طبعا حول الروح هم العلم لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة النفخ كيف تكون لكن العلم يعرف ظواهر الأمور لكن البحث الذي قرأته غير مستكمل ولذلك عدلت عن يعني أن نتلوه في هذا الدرس حتى تستكمل البحث هذه النصوص والأثار ظهر فيها فيما يتعلق بالخلق وأطواره أمران الأمر أول ما يتعلق بالكتابة والأمر الثاني ما يتعلق بالروح ونفخ الروح وأكثر ما يكون الاضطراب في موضوع الكتابة كتابة مقادير الإنسان هل هو في الأربعين, نهاية الأربعين الأولى يعني أربعين، واحد واربعين، اثنين واربعين أو أنه في نهاية الأربعين الثانية يعني بعد الثمانين وهو الذي أشار الله الشارع بقوله ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية يعني بعد نهاية 40 يوم 41 و 42 وبعضهم قال أنها في الأربعين الثانية حتى تكون في آخرها ومنهم من قال في نهاية الأربعين الثانية فعلى أي حال الكلام أكثره أكثر يدور هل نفخ الروح في نهاية البرايء 40 الأولى وبداية الثانية أو في نهاية الأربعين الثالثة وبداية الرابعة اللي هي 120 إلى 130 يوم فذكر الشيخ إشاراتي لهذا فمثلا في صفحة 166 قال وقد جمع بعضهم بين هذه الحديث الأثار وبين حديث بن مسعود حديث بن مسعود يدكنه 120 يوم والآثار التي مرت بعضها أثبت أن الكتابة تكون في الأربعين يعني في نهاية الأربعين الأولى وفي إشارة غير ظاهرة إلى نهاية الأربعين الثانية قال فأثبت الكتابة يعني هذا البعض الذي جمعه أثبت الكتابة مرتين أن مقادير العبد الإنسان تكتب مرتين وهذا أيضا سيئة الكلام في حتى في مسأة الروح الروح ربما تكون على مرحلتين وقد فسر بعض العلماء المسلمين من خلال الطب الحديث هذا بتفسير جيد سنشر إليه إن شاء الله في وقت الله لكن نعود إلى موضوع الكتابة الكتابة ما هناك ما يمنع أن تتكرر مرتين أو حتى ثلاث وهذا راجع إلى أن الله عز وجل قدر أن تكتب مقادير العباد على مراحل وكل مرحلة لا تنافي الأخرى وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ويذكركم الآن من أجل أن ينسجم الكلام بعضه مع بعض أن مراحل التقدير مراحل القدر ومراحل الكتابه والمشيئة كثيرة جدا فمثلا من راتب القدر تبدأ بالعلم ثم ثم المشيء والإرادة العامة ثم الخط هذه المراتب أيضا تدخل فيها الكتابة فالكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر تتنوع فأول ذلك العلم ثم الكتابة في اللوح المحفوظ والكتابة في اللوح المحفوظ عامة ثم بعد ذلك تكون فيما يتعلق بأفراد العباد يكون تقديره العمر تقدير في, عمر في العمر ليكون في رزقه وعمله وأجله وشقينه وسعيد لا يمنع أنه يكتب مرات ما الذي يمنع كما أن الله عز وجل قدره في ظهر آدم عندما أخذ يعني ذرية آدم من ظهره كما جاء في, في تفسير الميثاق في أحدين صحيحة في تفسير الميثاق في عهد آدم أن الله عز وجل قدر شقاوة من كتب عليه الشقاوة وسعادة من كتب له السعادة نسأل الله اجعلنا جميعا من السعداء هذا قدير في خلق الأول الآدمي الأول يبقى آدم نفسه فهذا تقديل ومع ذلك يأتي تقديلا آخر عند نفس الروح في الإنسان أو قبله هذا التقديل لا يمنع أن يكون في الأربعين ثم في الثمانين ثم في المئة ما الذي يمنع والدليل على هذا أنه حتى بعد تقديل هذه الأمور لها تقدير سنوي يشملها ويشمل غيرها لمقادير العبد وهو تقدير له القدر ثم هناك تقدير اسبوعي ثم هناك تقدير يومي يشمل هذه الأمور ويشمل غيرها أيضاً لمقادير الأخرى التقدير السنوي التقدير الشهري الأسبوعي لا يخرج عن تقدير السنوي والتقدير اليومي لا يخرج عن تقدير الأسبوعي ولا السنوي ولا العمري ولا التقدير في الله في المحفوظ كلها مقادير الله لكن من حكمة الله عز وجل ومن يعني عجيب صنعه أنه جعل هذه الأمور على هذا النحو المنظم العجيب ليكون للعباد موطن عبرة إذن ليس هناك ما يمنع أن تكون مقادير العبد كتبت أكثر من مرة بحسب مراحل نموه ونشوءه يكون آخرها بالنسبة للتقدير العمري بعد أثناء المئة وعشرين إلى ما بين مئة وعشرين إلى 130. وهذا أيضا يوافق نفخ الروح وكذلك نفخ الروح سيأتي الكلام على هذا النحو ثم ذكر وجوها أخرى من الجمع وهو أن في السماوة الأخرى في الآضب في بطن الأم ما يمنع ذلك أيضا لكن ما عندنا دليل عليه قال والأظهر الله أعلم أنها مرة واحدة ولعل ذلك هذا نوع ثالث من الجامع بين النصوص ولعل ذلك يستلف باخسلاف الأجنة يعني معنا هناك من ينفخ يكتب له هذه المقادير في الاربعين الأولى أو في الباين الثالثه او في الاربعين الرابعه كل ذلك وارد وبعضهم يكتب له بعد له ذلك بعد الاربعين الأولى وبعضهم بعد الاربعين الثانيه ويقال ان الاخبار قد يقال هذا وجه الرابع من الجانب وقد قال الناقه ثم في حديث ابن مسعود انما اريد به ترتيب الاخبار لا ترتيب المخبر عنه يعني بعد ما اخبر قال ثم لا من بناء من بناء ثم على المئة يوم لكن على العودة إلى أصل الخبر وهذا وإن كان في تكلف في اللغة العربية لكنه وارد قد يكون الراوي ينشغل بالأطوار وبعد ما انتهى قال ثم, ثم يعني في أثناء هذه الأطوار هذا وارد في عند العرب في السيارة لو هناك ما أو يفسره ثم يعني أنه في أثناء هذه الأطوار الأربعين أو الثمانين أو المئة وعشرين يأتيه الملك فلا, فلا بين النصوص تنافي إلا أن الضعيف لا يجب أن نقف عنده ولا نستشكل الصحيح بالضعيف وأغلب الأثار هذه فيها ضعيف وين وصلنا؟ نعم. نعم وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين في مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام أي رب أذكر أم أنت قال فيقضي الله إليه أمره ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لأقن حتى النكبة, ينكب حتى النكبة ينكبها وقد روي موقوفا على ابن عمر على ابن عمر غير مرفوع وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفة ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفات من صفاته القائمة به فروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول ما شاء فيقول يا رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم خرجه أبو داود في كتاب القدر والبزار في مسنده وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة طبعا في في بعض الفضل الحديث الماضية أو الأثار المخصوص الماضية ما لا يعني يريك أن يقال أشياء بس ما في صفحة 165 يعني إذا يقوله هذا أو كلام عمر بن عاص وهو أشبه بإسرائيليات اللي قال فيها الأرار اللالكاء وإسناده ضعيف جدا يعني من علامات ركاكة هذا اللفظ فلا, فلا يصح إسناده النبي صلى الله عليه وسلم قوله اغلق يا أحسن الخالقين هذا لا لي يليق يقال وليس من كلام النبوة ما يقال هذا العبد الإنسان العبد أي أن كان ملك أو رجل أو إنسان لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل بهذا الفطاب فكذلك بقية الأثار الضعيفة هذه فيها ما يدل على ضعكها لكنها تضمنت بعض الحكم التي أشبه اللي في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب نعم وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما في صحيح مسم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول خلق الله القلم فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك إذا سال عن حال النطفة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له إنك تجد فيه قصة هذه النطفة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق باستعادة والشقاوة ففي الصحيحين عن علي, عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيتين. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كل ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة طبعا الآن الشيخ سيسرد الحديث التي تدل على مسألة سبق الكتاب سبق القدر من الله عز وجل في الشقاوة أو السعادة لكل عبد وأنا الآن سأذكركم بقاعدة سبقة الكلام عنها أكثر من مرة في دروس في هذا العام وفي أيضا الدروس السابقة لأن التذكير بها يفيدنا في ما سيأتي في استياق الأحاديث في مسألة الشقاوة والسعادة وينشأ عن عدم فهم هذه القاعدة أسئلة كثيرة عند الناس لليوم حتى من بعض طلاب العلم وبعض الناس اللي لا نشوف إن شاء الله أنهم يعني على مبدأ رمان بالقدر لكن السؤال يريد يعني حتى مع وضوح الحديث يبقى الاستشكال في نفوس البعض فلنأخذ مثلا حديث صحيحين هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من منفوسه إلا وقد كتب الله مكانها من الجامعة والنار كتبت شقية وسعيدة ما السؤال عند هذا الرجل يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل يعني امر مقدر كما كان عملنا ما. ماذا يفيد ان الرسول صلى الله عليه لكن تحتاج الى تعمل قال اعملوا اعملوا لا تقعد عن العمل عن طلب الخير والبعد عن الشر اعملوا هذه ترامه مفسره لا بتفسير شرعي اعملوا على ما يقتضي رضا الله عز وجل ويعملوا على ما يبعدكم عن خسق سرط الله اعملوا على ما يقربكم إلى السعادة ويبعدكم عن الشقاء هذا معنى اعملوا ما مطلقا لا اعملوا بالشراء كما قال ابن صلى الله عليه وسلم لأحد الأذكياء العقلاء قال قل امنت بالله واستقم هذا كلمتين جعلت فيامشي خلاص استغنى بها اذا اعملوا اعملوا على ما ي... يعني يصلكم إلى ما يرضي الله وما يبعدكم عن غضب الله هذا طريق السعادة اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فسيسرون فيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة هل يسرون بدون بدل السبب لا فاسرقوا الآية فأما من أعطاه واتقى أعطاه واتقاه بموجب ما أعطاه الله عز وجل من الواهد والشرح فأما من أعطى واتقى يعني بمعنى فعل إذن نعود إلى القاعدة التي يلككم بها وهو أن مسألة السعادة والشقاوة نبني على ترتيب منطقي جاء بالنصوص وتصدق العقول للفترة وهو أن الله عز وجل حينما كتب الشقاوة والسعادة على العباد فبناء على علمه ما لا هم فاعلون لأن الله ليس بظلام للعبيد الله عز وجل عالم ماذا سيفعل هذا فبنى تقديره على علمه بماذا سيفعل وذلك أولا أن الله عز وجل حينما قدر الخير وأمر به كما قال عز وجل ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون حينما قدر الخير أمر به وشارعه على ألسنة رسله وأمر وأقدر العباد عليه ويسرهم ويسره لهم الله عز وجل قدر الخير وأمر به ويسره للعباد وبيّنه بموجب شرع فيه الأوامر والنواهي ثم وعد عليه الجزاء الحسن كل هذه الأمور يدركها كل عاقل أن الله عز وجل قدر الخير وأمر به وشرعه وأعانى عليه ويسره وبنى عليه الجزاء الحسن في الوقت نفسه الله عز وجل خلق الشر ونبلوكم بالشير وخير فتنة خلق الشر وبيّن طريقه وحذّر منه وشرع ما يقي منه من الشرع ونهى عنه وأقدر العباد على فعلها وتركه ثم بنا عليه الوعيد كل هذا موجود في الخير والشرك الآقل بالدار ولذلك الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كيف هداه السبيل ما معنى هداه السبيل جعل مقتدر الفطرة والعقل السليم والشرح ما يستبين به السبيل لكل من أراد أن يسلك الطريق فلذلك الحجة على العباد القائمة ولذلك من لم تقوم عليه الحجة لا يحاسب مثل الحساب الذي قامت عليه الحجة سواء كان حجب الحجة جزئي أو كلي إن حجبت عنه الحجة جزئيا فإنه لا يحاسب على ما لم يصل إليه لأن الله عز وجل ليس في ظلام للعبيد إلا إذا فرط بعض الناس تقوم عليه علامات قرائم الحجة فلا يسعى إليها فهذا تفريط منه وأما من لا تقوم عليه الحجة مطلقا كإنسان عايش مثلا في بيئة لم يسمع فيها بنبوة ولا أنبياء ولا رأى ما يدل على دين ما سمع فهذا حكم حكم أهل فترة يبعث يوم القيامة سارج ثم يختبره الله عز وجل اختبارا نحو اختبار العباد في الدنيا وجاء هذا الاختبار على لسان نبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوب من بعضها أنه يؤمر بأن يدخل النار يؤمر أمر إلهي من الله عز وجل بأنه يفعل كلفها إذا انصرف طائعا لله دخل الجنة وإذا عصى دخل النار يمتألمه منه امتحانا كامتحان العباد في الدنيا يميز الله فيه بين الحق والباطل وبين الشقي والساد والله مميز من قبل من قصدي يتميز به في الحجة قوله الله عز وجل المقدر له قدره قبل ان يموت لكن المهم الحجه فانها لا تلزم الا من بلغته ووجوه بلوغ الحجه تختلف من بيئه الى بيئه ومن انسان الى انسان ومن وقت الى وقت ومن ظرف الى ظرف والله اعلم عليه حال يندر من البشر من لم تبلغهم الحجه خاصه في هذا الزمان يندر من لم تبلغه وقد يوجد لكنه في حكم نادر جدا نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن فصين قال رجل يا رسول الله أي عرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل, فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له قد هذا المعنى عن نبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة حديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال وقد قيل إن قوله في آخر الحديث هو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود كذلك رواه سلمة بن فهيد عن زيد بن واهد عن ابن مسعود من قوله وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا وفي صحيح البخاري عن سهد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم وفي صحيح بن حبان, حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم وفيه أيضا عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه threats يقول إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء فإذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله وفي صحيح مسلم اننا به هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له عمله بعمل اهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله باهل الجنه وخرج الامام احمد من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم الا تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له وإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل سيئا إن لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وخرج أيضا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ليعمل بعمل أهل الجنة وهو متسوب في الكتاب من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فما تفدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمتسوب في الكتاب من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فما تفدخلها وخرج أحمد والنساء الحديث ضعيف جدا وطباق بين الوقت نريد أن ننهي درس لإنهاية الحديث تجاوزه ناخذ ما روى منه عن علي بن ابي طالب لانه فيه ما يوافق بعض الحديث السطر الثالث من اسفل وقدره هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السطر 71 نعم لكن تقصد الشيخ حي اللهك جدا الذي سوف ياتي اللي خرجه احمد والنسائي الترمذي قبل العمره لا ضعيف جدا وما فيه جديد ونحن نحتاج نختصر الكلام نعم وروي هذا الحديث وروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من وجوه متعدده وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم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 وخرجوا البزار في مسندي بهذا المعنى ايضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بفواق ناقة يعني الزمن اليسير وقريب من الساعة قد يزيد قليلا لا ينقص قليلا لأن فواق الناقة هو ما بين الحلبتين الناقة تحلب ثم تترك لابنها يعني يرتضع منها ثم تحلب ثم هذا فواق ناقة الوقت اليسير المتوسط ليس اليسير جدا ولا بالطويل نعم وفي الصحيحين عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفة فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه فاتبعه فجرح الرجل جرحا جرح شديدا فاستعجل الموت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 زاد البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم وعلي حال من فقه هذا الحديث ما يتعلق بتصرفات بعض الناس اليوم فيما يتعلق يسمى بالأعمال الاستشهادية حقيقة كون المسلم يعشق الشهادة هذا مطلب عظيم جدا ورفع لكن هل كل ما يعني يحلو للإنسان من وجوه الأفعال وال والتصرفات يكون سبيل لتحصيل هذه المنزلة طبعا لا فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عن أناس هم أكثر بلاء من الذين يعشقون الاستشهادة الآن على غير وجه شراء نعم هناك أمور مشروعة والأمر فيها بين والإنسان كونه يعني يضحي بنفسه في سبيل الله هذا مطلب عظيم لكن يجب أن يتثبت في الطريق الذي يسلقه هذا هو مشروع يتثبت من أهل العلم وأهل الذكر ما مشروعية هذا الطيب هذا الرجل كان أبلى بلاء حسنا وقاتل لكنه في النهاية استعجل الموت فقتل نفسه وقد يكون متأول بل غالبا يكون متأول في قتله لنفسه وبعد ذلك كان من أهل فيجب على المسلم أن يتحرز من وقوع كمثل هذه المور خطيرة لأنها أحكام يعني لا ينبغي أن تنبني على التصرف الفردي أو الاجتهاد الفردي أو ما يشبهه لأن الناس يصبحوا الآن يسمون كل عملية من هذا النوع الاستشهادية بدون نظر في قواعد الشرع ونصوصه ورجوع للراسخين في العلم ودون تثبت من أحوال الناس ومقاصدهم فإن قد تكون المقصد والغاية عظيمة لكن الوسيلة غير مشروعة والعكس كذلك قد تكون الوسيلة مشروع لكنه الغايه غير مشروع وهكذا نعم نواصل لان اذا وصلنا الاثار سنسردها بسرعه لانه ما بقي علينا لصفه نص نص بنخفف الدرس الاخر اتوقع انه انه راح الدرس هذا هادر اللي جعلني احرص على نهايه الحديث نعم اقرا اقرا شويه وقوله بما يبدو للناس اشاره إلى, الى ان باطن الامر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب جسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة نعم بقية الأمور آثار عن السلف بعضها يعني ينسجم مع النصوص وبعضها اجتهابات قد تحتاج إلى وقته منها كلام عديز عبد العزم لأبي رواد بأنه حضر عند الموت الرجل ولقى لا إله إلا الله وأنه ما قالها قال كافر بما تقول إلى آخر هذه حكايات عدم عزم عبد العزم لأبي رواد لا شك أنه ثقة لكن نحتاج إلى ثبوت الإسناد عنه هذا من ناحية من ناحية أخرى أن هذه مواعظ للخلق هذه يعني زواجر لا تعني حقيقة الحكم على الأفراد خاصة فيما يتعلق بأصحاب الكبائر أصحاب الكبائر مؤمسلمون مؤمنون ومصيرهم في النهاية للجنة وإن عذبوا بعض العذاب لكن قد يكون هذا حكم يتعلق بالمصير العاجل لأنه مات على ما يغضب الله والكفر لا يلزم الخوج من الملة وكذلك ما ذكره طبعا عن بعض الصالحين في بكائه بأنه يعني قلق من السوابق والخواتيم ليس هذا مسلك اعتدال أن يكون دائما يبكي من هجبا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف الله أخشاه لكنه كان يبدل الأسباب أسباب السعادة ولا يعني ينوح على نفسه دائما طول الوقت بالعكس يعني يرجو من الله عز وجل فيجمع المسلم بين الخوف الرجاء ويبدل الأسباب وهكذا بقية الأثار كلها فيها نوع من المبالغة فيها نوع من الحكايات التي قد لا تستقيم لكن فيها جانب عبرة السلف يردونها كما أوردها بالرجب وغيره يردونها على سبيل الترغيب أو الترهيب وهم أي السلف يتساهلون في جانب الترغيب والترهيم في ذكر الحكايات في ذكر المبالغات ذكر بعض مسارك العباد كما يعني ترون كما أراد أن يستزيد يجد فائدة لكن لا يعتبر هذه أحكام تعتبر هذه من الزواجر والمرغبات فقط إلا ما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم من الحديث التي فيها الدعاء كأنه كان يقول اللهم مصرف القلوب صرت قلوبنا على طاعتك هذا لا شك أنه جاء على سبيل الحذر حذر المسلم من أن يقع في سوء الخاتمة فلا يستغي عن دعاء ربه عز وجل التثبيت دائما نعم من القارئ اليوم؟ أبو عمر أزاك الله خير تفضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول وما على ذلك قال فسألت عنه فإذا هو مذمن خمر فكان عبد العزيز يقول اتق الذنوب فإنها هي التي أوقعت في هذا الأثر انتبت عن عبد العزيز نبي رواج فهو فيه معظة عظيمة وتحدث يعني من الحوادث أمثاله كثير وهو ما يسمى نعوى الله العافية بسوء الخاتمة وابعزنا برواد يعني عابد عالم عابد ثقة يعني ثقة في مثل هذه الأمور نقصد توقيت التوثيق الحديث رغم ما قيل فيه لكنه يعني روى أمرا ليس بغريب يعني يحدث مثله في كل عصر ربما بعض الذي ما تعودوا أو ما سمعوا في مثل هذه الحكايات يظنوا فيه شيء من ضالغه سواء ثبت هذا الأثر أو لم يثبت هذا إلى الآن يحدث مثله كثير وهو أن الإنسان غالبا يظهر في آخر حياته في خاتمته ما كان عليه في حياته إن كان مصرا على طاعة غالبا يظهر أثر هذه الطاعة فصاحب الصدقات قد يتصدق وهو فاقد الشعوب وأعرف أحد العلماء توفي منذ سنوات قليلة المشايخ المشاهير كان معروفا بالصدقة دائما حتى أنه خرف وفي آخر لحظات حياته كان ما يعرف من الدنيا اللي توزع الصدقات وكان ما يدل على أنه الله عز وجل ختم له بذلك كان لا يدري من عنده أحيانا يمد الريال والريالين الناس من كبار المشايخ كبار وعلم وكبار التجار بقيا على هذه الحسنة والخير إلى آخر حياته كذلك عرفنا من المشايخ والعباد الصالحين من هو حي يرزق وعرفه جيدا كان دائما ممن يتلون القرآن غالب في غالب وقت هاته القرآن وهو في السيارة وهو في والمسجد وهو في بيته مشهور بكثرة ابتلاوه فأجريت له عملية جراحية ببنج كامل وعادة حتى اللسان لا يتحرك ومع ذلك بقي يتل القرآن وهو مبنج بشهادة الأطباء وهكذا يعني يجب المسلم يعود نفسه على شيء من أعمال المعروف ويداوم عليه ولا يستصر شيئا فإنه يكون إن شاء الله سبب لحسن خاتلات والعكس كذلك وهذا هو المغزى من رواية هذه القصة المسلم قد يكون مواضب على الفرائض وقد يكون في مواضب على جملة واجبات الدين لكن قد يصر على معصية فيختم له عليها نسأل الله السلام ويجب أن نتنبه وهذا مهم أن قوله هو كافر يعني نفسه ذلك الرجل الذي كان في الاحتضار وهو مدمن خامر لا يعني انه خرج من المله يعني كافر في هذه المساله كافر بالنعمه كفر الكفر نعمه مصر على الكبيره ويدمن الخمر لان نعلم ان ادمن الخمر ليس من امور الرده ليس من, من علامات الرده هو من عاصي الكبائر من الكبائر لكن لا يعني انه من اهل الرده وايضا هو من اهل النار هذا إذا مت على كبيرته فإن الله عز وجل قد يهذبه في النار فكونه يعني ظهر منه ما يدل أو نطق على نفسه بأنه من أهل النار فلا يعني ذلك إنه من الكفار الخلص أو نهما المخلدين إنما هذا يجري مجرى الوعيد كما في النصوص وكما في الأحلام والرؤى وكما في هذه الأحداث أحداث هذه تجري مجرى الوعيد إنسان يتغير لونه يصرف عن القبلة مثلا في قبره نسأل الله العافل قد يحدث له مثل هذا الكلام الشنيع قد يرد حقا قد يعلم باطلا في آخر لحظة لكنه ما دام هذا الأمر في إطار الزنوب التي لا تفرج من الملة فهذا يعني أنه من أثار روايته نعم وفي الجملة فالخواتيم ميرات السوادق وكل وكل ذلك السبق في الكتاب السابق ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يفتم لنا وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبر خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق وقال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك فقال له ذلك الرجل تركت تركتني لا أفرح أبدا وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت وكان مالك بن ذينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك قال حاتم الأصم من خلى قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي الفريقين كان والثاني حين خلق, حين خلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ولا يدري أمن الأشقياء هو أمن أم من السعداء والثالث ذكر هول المطلع ولا يدري أيبشر برضى الله أو بسخطه والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به وقال سهل التستري المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعاءه يا مطلب القلوب ثبث قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب قال نعم ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أيهم أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي قال بلى قول اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ, وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك بسم الله فيك على أي حال خلاصة الأمر في هذه الأثار والمواعظ أنه من علامات حياة القلب وتعظيم الله عز وجل فيه ومن علامات التقوى والإنابة إلى الله ومن علامات صدق الإيمان النظر إلى الخاتمة السعي إلى أن سعي المسلم إلى أن تحسن خاتمته وخوفه من سوء الخاتمة ولذلك نجد هذا الأمر أي الخوف من سوء الخاتمة وهو ناتج عن خشية الله عز وجل ولا شك نجده عند أكثر الناس عبادة وأكثرهم إيمانا من زكاهم الله عز وجل وممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من غيرهم فأكثر ما أثر الخوف من سوء خاتمة وأكثر ما أثر اتهام النفس وأكثر ما أثر الخشية من غوائل الأعمال وأثارها السيئة من خيار أمة اولا للأنبياء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعون مثل هذا الدعاء كسرت القول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع أنه هو أعظم الخلق وممن ضميت له الجنة من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر ومع ذلك يقول هذا الجعاة ثم أنظروا بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر مبشرين بالجنة هم من أكثر من رؤية عنهم الخوف من الرياء والخوف من النفاق والخوف مسئو الخاتمة حتى أن أن أنهم أثر عنهم خاصة بكر أن عمر أنهم تمنوا أن يكونوا ترابا أو أن يكونوا جمادا مع, أن مع يقينهم بالبشارة بالجنة لكن تعظيمهم لله عز وجل وما وقر في قلوبهم من قوة الإيمان ويعنح ذلك من الأعمال التي جعلتهم يتهمون نفوسهم هذا جعلهم كل هذا كله وغيره جعلهم يخافون من سوء الخاتمة وعلى هذا فإن الميزان الذي يستطيع المسلم أو من العالمات التي يعرف بها المسلم قلبه ويختبر قلبه هذا الأمر مدى إحساسه بالخوف من سوء الخاتمة مدى سيعيه إلى الأعمال التي يرجو أن يوفق إلى حسن الخاتمة بها وصلنا إلى الحديث الخامس من القارئ عمر فضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا؟ ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أحسنت قبل أن نشرع في القراءة الشرح أحب أن أقف في متن هذا الحديث العظيم وقفعت الوقفة الأولى أنه كما وصفه الشيخ الإمام برجب في هذا الشرح أصل عظيم من أصول الإسلام لا شك ولذالث جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الحديث السابق ولو صار الحديث الثاني أيضا كان وجهه بعد حديث إنما أعماله بالنيات لكن نظرا لأنه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف صاحب الأربعين النووي جاء ترتيبه الخامس بناء على أنه ذكر التأصيل والتقرير أولا في الأحاديث الأربعة الماضية وهنا بدأ في مسألة الرد أي ما هو منفي مما يتدين به الناس هذا أولا أي أنه أصل عظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين الكبرى ثم ثانيا نقف عند بعض مفرداته وكل مفردة في الحقيقة تحمل من المعاني الشيء الكثير وهذا من جوامع الكلمة التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فكمال أنه أفضل الخلق إيمانا وأفضل الخلق عملا فهو أفضل الخلق مقالا وكلامه أفضل كلام بعد كلام الله عز وجل في جميع المعتبرات والمعاني فقول من أحدثا هذا يفيد العموم يعني يفسره, أعني أنه يفسره قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين بدأه فهناك نسب العموم إلى المحدثات وهنا نسب العموم أو أضاف العموم إلى أفعال المكلفين إلى أفعال الناس فمن أحدث تشمل كل محدث في الدين سواء كان عالم جاهل صغير كبير أيا كان من الناس كل من أحدث في هذا الأمر ما ليس منه فهو مردود عليه فالعمل هنا يحكم دلالة الحديث ومنطوقه ومفهومة في أن أي حدث يحدثه الناس في الدين من زيادة أو نقص فهو مردود لأن الإحداث كما هو في الزيادة يكون في النقص في الدين لا نقص العمل لا أقصد بالنقص الترك إنما نقصد بالنص إلغاء شيء من الدين سواء كان نص قطعي أو دلالة نص قطعي أو قاعدة شرعية قطعية أو عقيدة أو عمل أو أي, أي ما يثبت من الاعتقادات والأقوال والأفعال والأعمال من ألغى منه شيء ودعى أنه ليس من الدين وهو من الثوابت فقد أحدث لأن الإحداث ليس كما يظن بعض الناس إنما هو في الزيادة فقط الإحداث أي حدث في الدين فالزيادة حدث والنقص حدث الإثبات إثبات ما لم يثبت حدث ونفي ما ثبت حدث وكما أن أيضا كلمة حدث كلمة شاملة تشمل الابتداع والإنشاء فإذن هي تفسر أو يكون من معانيها الحديث الآخر كل محدثة في الدين بدأ وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا الأمر هنا الدين في عموة ليس المقصود بوسائل الدنيا لأن وسائل الدنيا الأصل فيها رباحة والأصل فيها التوسع ودلالات النصوص القطعية دل على ذلك إنما في أمرنا أي في ديننا فالأمر هنا يشمل كل الشرف وعقيدة وعمل وعقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك وعملات ومواقف فكل شيء يحدث في الدين في عقيدته في مناهجه في قواعده في نصوصه في دلالات القطرية في أحكام القطرية كل من أحدث في هذا الأمر الذي هو الدين والشرع ما ليس منه يعني ما لم يتقرر شرعه ومنه راجعا إلى مصدره أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الدين ليس له موارد غير الكتاب والسلمة ليس له مصادر غير الكتاب والسلمة فمورده الكتاب والسنة ومصدره الكتاب والسنة فعلى هذا ما ليس منه أي ما لم يثبت الكتاب والسنة قطعه لأن الدين ليس ليس المقصود به ما يطلق ما يتبين به إنما المقصود به ما يدين الناس به لله عز وجل على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم أما مجردا يتدين الناس ويجزمون بشيء من أهوائهم وتقاليدهم وما يخترعونه فهذا أمر لا يسمى دين شرعان إنما يسمى دين على سبيل التجوز اللغوي يعني الله عز وجل سمى عقائد المشركين دين لكن دينكم وليا دين لكنه دين بعض فما ليس منه ليس. ما ليس من هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد من الكتاب والسنة قال فهو رد أي مردود وهذه أيضا من جوامع الكلم وكل هذه الكلمات كلمة عظيمة فهو رد من جميع الاعتبارات رد يعني ليس المشروع ورد ليس المقبول ورد بمعنى أنه تدع ورد بمعنى أنه يعني مخترع يعني بمعنى أنه محدث منشأ لا على أصل شرعي فعلى هذا مردود هو مردود في اصله ومردود في منشائه ومردود في عمله ومردود في قبوله بمعنى لا يقبل رد مطلقا وكلمة رد من الكلمات الحازمة يعني معنى أنها في مجال حماية الدين تأخذ بأقصى درجات الحزم مردود من كل وجه مردود بحيث أنه لا يكون مشروع ومردود بحيث أنه لا يكون مكبول ومردود بحيث أن يكون إثم ومردود بحيث أنه ليس لصاحبه عذر إلى آخره من معاني الرد التي هي يعني ما يرده الشرع في جميع جوانب الرد والحديث أيضا فسره اللفظ الآخر من عمل عملا من أحدث هذه تشمل جميع ما يحدث من المعتقالات والأحكام والأقوال والأفعال ومن عمل عملا كذلك على مقتضى لغة العرب المقصود بالعمل عمل القلب ويسمى الاعتقادات والخواطر وغيرها مما ينفذ ذيا به الناس أو يوسوس به الوسواس وكذلك عمل جواهه ويدخل في القب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذه مثل فليس من أحدث في أمرنا لأن تنويع الاختطاب تنويع الخبر تنويع الألفاظ يحكم المعنى لكن من يضبط الناس أنه التنويع يدل على اقتراب الحديث لا أبدا بل العكس التنويع في هذه الألفاظ الحدية القوية يدل على الإحكام ويزيد هذه المعاني إحكاما وقوة بحيث لا تنفذ لها تأويل التأولات المؤولين ولا شبهات المفتلين ولا نقض النقضين ولا دعاوى المبطلين ولا أوهام التوهمين ولا تخرصات المتخرصين لأن ذلك كله يعني جاء بألفاظ تعددت على وجه محكم وهذا في سائل أصول الاعتقاد نجد أنها ترد على ألفاظ متعددة محكمة ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق ببعض صفات الله عز وجل التي تأولها المتأولون نجد أنها ترد في النصوص الشرعية على ألفاظ متعددة ومعجة وجوه وسياقات مثل ثبات الاستواء لله عز وجل على مالك بجلاله على العرش هذا ورد في سياق آيات عدة وفي نصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة جاءت في سياق سياقات مختلفة وفي مقامات تقرير تختلف عن بعضها عن بعض مما يحكم المعنى الذي عليه السلام وهو إثبات استواء الله عز وجل على عرشه على مالك بجلاله من غير تشويه نعم الآن نستأنف القراءة هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمتي عائشة رضي الله عنها وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها فكما هذا الكلام أيضا لا بد يفهم في سياقه مع الرد للمعاني الأخرى التي أثبتها المؤلف نفسه فقوله هنا الحديث هنا كالميزان للأعمال في ظاهرها والحديث إنما العمال بالنيات كالميزان للأعمال في باطنها هذا إذا اجتمع الحديثات إذا جمعنا الحديثين أفهم هذا يعني الإحكام في جانب الأعمال الظاهرة هو هذا الإحكام في جانب الأعمال الباطن لكن إذا, إذا انفرد كل حديث تضمن معنى الآخر فلا, فلا شك أنه أن النية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فالعمل الذي ليس بنية ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العكس إنما العمال بالنيات يرجع إلى ولكل امرئ ما نوى يرجع هذا إلى النية الصدق النية التوجه إلى الله عز وجل فعلى هذا من توجه إلى الله بعمل مردود لا يقبل منه لا يقبل منه لأنه ناقض نصص القطرية الأخرى فإذا كل حديث يعني يتم من آخر من حيث التقعيد العام وإذا انفرد كل واحد منهما أفاد العموم المعنيين الظاهر والباطن وإذا اجتمع كل واحد صارت دلالته إلى أحد المعنيين أظهر وهذا مثل إسلام والإيمان ومثل أركان الإيمان وأركان الإسلام وهكذا والله أعلم نعم فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواه فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء وسيأتي حديث العربارض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه ونتكلمها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بامره هنا دينه وشرعه كالمراد لقول كالمراد بقوله في الروايه الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فالمعنى اذا ان من كان عمله خارجا من ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة وتكون أحكام, وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود والأعمال قسمان عبادات ومعاملات فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طبعا هذا يشمل أو ينطبق على البدع المحضة ولشان ايضا نضبط الحديث بعض وبعض وهنا يعني في التقسيم قسم العبادات والمعاملات من حيث يعني الابتداء فيها الى القسمين البدع الخالص المحظى التي ليس فيها يعني ليس فيها شبهة ولا التباس وهي تشريع ما لم يشرعه الله بزيادة او نقص ظاهر ليس فيه التباس والنوع الثاني ما سمعه الأشاطبي وغيره بالبدعة الإضافية اللي هي كنتها لبس لأنه يساء المبتدع يعمل بشيء يلحق بأصل يلحق بذكر مثلا أصله مشروع فإضافة شيء إلى هذا الأصل إما في منهج أسلوب الذكر وإما في أوقاته عمل غير مشروع وإما في هيئته وإما في يعني أسلوب تطبيقه كأن يكون على شكل جماعي أو يضاق له أمور غير مشروعة كالأغاني والأناشيد نحو ذلك التي تكون يتعبد بها إلى آخر هذا تسمى بدعة إضافية أو زيادة نوافل غير النوافل المطلقة في مواضع معينة من الزمان والمكان كإنسان مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة مزدرفة تعبدا يعني أنه يلتزمه ويجعل هذا عباده ويجمع الناس حوله ويصلون كالتراويق مثلا هذا يعني راجع إلى أصل وهو أن النافلة مشروعة لكنه زاد عليها بأن يلتزمها وجعلها على هيئة جماعية إلى الخير وهكذا إذن البدع الإضافية هي الأكثر فلتسمى الإضافية وعلى هذا فإن القسم الأول غالبا يرد عند عموم المسلمين غالبا إن أنه مردود والقسم الثاني هو الذي يبتل به أكثر الناس قديما وحديثا فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديه وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعي أن يقصد بذلك أن القربة في العبادة لا يجوز فيها القياس لا يجوز في العبادات القياس إطلاقا يعني ما يجوز أن ننشئ صلاة قياس على صلاة مشروع ولا ننشئ مثلا ذكر على قياس على ذكر مشروع وهكذا يعني بمعنى أنه وهذه أمر وسط بين البدعة الأصلية والمإضافية لكنها أقرب إلى البدعة الأصلية المحضة نعم وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا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 عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاماً لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره مع أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل, في كل المواطن وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها وهذا هذا هذا هي رد مباشر على الذين يعملون البدع بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم سواء أولئك الذين يبالغون في عمل بعض الأعمال عند قبره صلى الله عليه وسلم بزيادة عن المشروع أو الذين يقيمون الاحتفالات والموالد لدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الرجل الذي نذر أن يقوم إنما قصد قصد اكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامه في أن يقف مدام يخطب إمعانا في الاستماع والاستجابة والخضوع وال والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير له ومع ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهاهم. هذه قائدة عظيمة في أن تعظيم الإنسان من نبي أو رجل صالح لا يجز أن يكون دريعة إلى أن تعمل عنده الأعمال غير المشروعة سواء مثل هذه الأعمال أو الموالد أو الذبح عند القبر أو تحري القربات عند في مكانه حيا أو ميتا أو عند قبره ميتا أو ذلك فإن هذه الأمور كلها غير مشروعة لأنها بدأ ضيفة وأن قصد بها أصفابها التدين بها أو قصدوا بها الخير والإحسان فإن ذلك أي التشريع لا يرجع إلى المقاصد التشريع مثل هذه الأمور هو توقيفي عما جاء في كتاب الله وصلت على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله ورد النهي عن صوم يوم الجمعه, عن إفراد الجمعة نعم افطار الجمعه بالصوم عن افطار يوم الجمعه وليس صومه مطلقا ورد النهي عن افطار الجمعه بالصوم نعم شلش النبي عليه الصلاه والسلام امر أن يتم صومه هي هذه من فقره نعم بروز الشمس ويجي آخر قال معنا القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم هذا من باب تعليل, تعليل عدم جواز تغطية لأنه منص عليه الشرف لما أعلم هذا من باب اجتهاد العالم في تعليم وجوب كشف الرأس للمحرم فما هو هذا يعني محل الاجتهاد أو قصد محل نظر إلا إذا كان عنده نص ما تبين لنا الله يعني طبعا البروز ليس على إطلاقه بمعنى أنه دائما ما يستطل إنما ربما قصد إن من مقاصد الشرع في كشف الراس أن يبرز لأن هذا قد يوافق ما عليه بعض البدع لحظة شوي. مع أنه قيم عبادة في مواضع أخر ها؟ القيم عبادة في مواضع أخر كالقيم في, في الصلاة ها؟ قال كالصلاة والأذان والدعاء بعرفاء نعم يبدو لي انه ما, ما, ما كان عندي هذا الاشكال عندما قرات النص نحتاج نتامل إن, ان شاء الله ونجيب عليه فيما بعد نعم وكذلك من تقرب بعباده النهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد او صلى في وقت النهي واما من مشينا احنا كحنب عمر لانه المقطع التالي يتعلق بالبدع الرفيع قال وكذلك من تقرب بعباده النهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النايل كذلك هذا يعتبر عمل بدعاه بمعنى أنه عمله مردود حتى لو لم يكن بعد بدعى بحد ذاته لأن العمل مردود هو المبتدع وهو الذي أيضا العمل مردود أيضا الذي يكون خلاف ما أمر الله به أو ارتكام منها الله عنه وإن كان عباده فإذا كان الله عز وجل نهى عن صوم بعض الأيام مثل اليوم العيد فأيجز الصوم ويعتبر التزام صومه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعيبا بدعة فيه, فيه لأنه عبادة فتجتمع فيه العلتان كونه خلافة الأمر الشرعي وكونه بدعة هيبا المقطع الثالث يتعلق بدعة الثلاثية نوجله أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات راية الإسلامية بريام هاتف رقم 4911 س ثم خمسة